بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يحسرون ألا يظن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 لا كل معتد أثيم إذا تطلع عليه آياتنا قال ساطي الأولين كلا بل راد على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إن بهم يومئذ المحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كن به تكذبون، كلا إن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 تعرف في وجوههم نظرة نعيم تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامهم مسك وفي ذلك فلتنافس المتنافسون.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 وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَاء إلَّا ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظٌ